ودية الكتاب ودية المسلم ودية الكتاب وهم اليهود والنصارى لو قتل مسلم كتابيا ذميا كان او مستأمنا أو معاهدا وقد تقدم معنا الكتاب أنه اليهودي والنصراني بقولي سعال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستين مغافلين فأصبر تعالى أنهم أهل الكتاب لهم يهود والنصارى وضينا هذه النسلة ومن هم الذين ينطبق عليهم أنه الكتاب فيما تقدم معنا في كتاب الذنة إذا قتل المس كتابيا طبعا يكون القتل عندل يكون خطعا وإذا قتله قتل عندل غلظت الديئ فإذا قتل قتله قتل خطأ وحظه التغليض الدية في قتل الذنى عندن عن عثمان بن عثار رضي الله عنه استنب عنه الصحيح انه غلب دية الذنى بقتله وايضا عن عمر بن الخطاب حكاية فكية عن عمر لكن عن عثمان استنب عنه الصحيح في رواه ابن عبي شيدة في المصنفه و وب... غلظ الديا فيه ونزل منذلة المسلم بأنه ذنب وعهد بينه وبين المسلمين فغلظ فيه الديا إذا قتل عن ذنب وأن إذا قتل خطأ فلا إشار الديا بالنسبة للكتاب تكون على النص شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في مسألة تغرب عند الغلماء رحمه الله في باب الديات مسألة المنقصات أو المطخان في الديا الانقفاض في الديه والتي توجب نقص الديه تنقسم لها اصبار نقص الديه توجب نقص الديه الديه نعن الابن لكن تعدل من هذا, عن هذا من على هذا الاصل من الابن الى النصف تجعلها على النصف على الثلث آآ آآ تجعل نوع عسر الديه الغره في الجنين اذا اسقط بالشروط التي سنذكرها والتفصيل الذي سنضينه ان شاء الله تعالى او نصف العشر كما يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم هذا كله يسمى مقصان الدية مقصان الدية له اربعة اسباب السبب الاول الكفر والسبب الثاني الرق والسبب الثالث البنين والسبب الرابع الأموثة هذه اربعة اسباب تنقص الدية المقتول إذا كان المقتول كافرا أو كان المقتول رقيقا أو كان المقتول جنينا أو كان المقتول أنفا فحينئذ تعدل من الكمال في الديا له المئة وتنقص الديا ثم يفصل في هذا المقصان هل تشطر الديا بالنصر هل تشطر يحكم بنقصانها إلى الثلث كل هذا بين إن شاء الله تعالى فابتدأ المصنف رحمه الله بالنقصان من جهة الكفر أن يكون المقتول كافرا ثم هذا الكافر على أقسام قسم محقون الدم وله عاهد ودمة بين المسلمين وله دين سماوي وهوم الكتابيون ولذلك الكتابيون فرقت الشريعة بين الكتابيين غير الكتابيين كالمشركين والمرتدين والوثنيين والمسهدين هؤلاء فرقت شريعة بينهم لأن الكتابيين لهم أصل من الدين السماوي ولذلك فرق بينهم وبين غير الكتابيين لأن الكتابيين يؤمنون بوجود الله عز وجل ولكن بعض الكفار قلت ما في إله او يدعب عياذ بلله مألوه حجرا او شجرا أو, او بقرا صلى الله عليه وسلم وعافية فيعبد غير الله سبحانه وتعالى فالشاهد من هذا ان اهل الكتاب الذين لهم دين سماوي خولف في احكامهم عن الكفار من سائر الملل الاخرى وطوائف الكتابي اذا قتله المسلم اختلف فيه العلماء على 3 أقوال مشهورة رحمة الله عليه القول الأول يقول الكتابي بيته نفس المسلم وهذا على ما اختاره المصنف رحمه الله وهو مذعب طائفة من السلف وأيضا عن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عن بعد عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين النبية الكتابي على نفس القول الثاني يقول دية الكتابي مثل دية المسلم فإذا قتل المسلم كتابيا فالواجب أن تدفع له الدية لأوليائه وأهله كاملة مثل المسلم وهذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم والقول الثالث يقول من دية الكتاب على الثلث وهو مذهب الشافعية والأول مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع اكتدل الذين قالوا بأن دية الكتاب مثل دية المسلم قالوا إن الله تعالى يقول فدية مسلمة إلى أهله يسوى في هذا الوقت دي بين دية المسلم ودية الكتاب وقالوا هذا يدل على أن ديته كدية المسلم يستدلوا بحديث استغر بعض العلماء عدم صحته عدم صحته وبعض المقلان عرسه أصرا النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الكتاب مثل دية المسلم قالوا فهذا من الدليل من كتاب السنة يقضي أن الكافر الكتابي إذا قتله المسلم وجب دفع الدية إليه كاملا كالمسلم سواء بسواء فإنما قالوا إنه لما أصبح جمنيا في دلاد المسلمين له مان المسلمين وعليه مان المسلمين فتكون ديته مثل دية المسلم إذا أكدي عليه والذين قالوا إن الدية تكون على الثلث استدلوا بقضاء عمر بن الخطاب رضا الله عنه وذلك انه جعل دية الكتاب على الثلث من دية النصر وعلى هذا يقولون انه تثلث الديع ولا يعطى على التشطيخ وقالوا ان عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين المأمور بالتباع سنته المهديهم فيصلحوا هذا الحكم لازمًا وسنة البكبة والذين قالوا أن دية الكتاب على النص من دية المسلم كما اختاره المصنف رحمه الله وقال طائف من السلب كما ذكرنا استدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عنه شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل الكتابي على النص من عقل المسلم ان عقل الكتابي على النص من عقل المسلم. وهذا الحديث حسن اسناده وهو واحد من اهميعه رحمه الله عليه وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديه الكتابي نفس ديه المسلم وبناء على ذلك لما قال الكتابي شمل اليهود والنصارى ان تكون ديتهم المسلم 500 من الاذل في الكوريين و25 من الاذل في اناث كما جاء في ان شاء الله تعالى و500 دينار من نسوه الذهب درهم بمصر في الشطبه و100 بقره و1000 شات بمصر على الصياد على القلب بان الحلل تدخل في اصولها هذا الحديث هو أصح والقول به أرجح ويوجد أن ورد في القرآن فقاله تعالى فديث المسلم أن هذا مطلق وجعت السنة وقيدت والقائد من المطلق يكمل على المقيد وكم قيدت السنة من أطلاقات القرآن وخصصت من عمومات وبينت من إجماله فلا إشكال أن السنة تبين القرآن ثانيا باستدلال بأثر عمر بن الخطاب رضا عنه قلت عارض المرفوع والموقوف فيقدم المرفوع على الموقوف فيعتذر لعمر بعدم بلوغ ليحتمل أنه لم يبلغه قضاء النبي مع أن الرواية عنه ضعفها بعض العلماء رحمة الله عين في كونه قضاء بالثلث الذي ذكروه وعلى هذا يترجح القول الذي اختار المصنف أما الكتابية بيته تكون على النفس منذية المسلم <تصفيق> وذية النجوس والوسلي ثمان مئة درهم وذية النجوس وهي عبدة النار الذين النجوس هم عباد النار وهم ثنيون في الأصل ومشيكون ولذلك سوى الكتاب العزيز بينهم بين أهل مكة قال الإفلام من غلبة الرمو في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في دبع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد يوم ما يده يفق من بنصر الله هذا مبني على أن الروم غزو الفرس وكان الفرس عبدا للنار مجوس ففرح المش يكون بانتصار مجوس على الروم وحزن المسلمون لأن بيننا وبين أهلكتاب أصل مشترك وهو الإيمان بوجود الله عز وجل وهم أهل دين سماوي نحن أهل دين سماوي فبيننا وبينهم قاسم يشترك من هذا الوجه ففرح المشيكون بانتصار الفرس على الروم كما أخبر الله عز وجل أنهم من بعد غلدهم سيغلبون وأخبر أنه إذا غلدت الروم الفرس فرح المؤمنون بنصر الله وجعل انتصار الروم على الفرس نصرا من الله عز وجل لأن الأهل دين سماوي والذي له ديه سماوي أفضل من الذي لا دين له وأفضل من الملشد وأفضل من المشرك من جهة أن له أصل وهذه من ناحية أن الله عز جل جعل لكل شيء قدرا وهذه شكمة الشريعة الإسلامية ومن قال الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بمصر الله معنهم كفاء لكن لما وجد القاسم من بيننا وبينهم فأنت حينما ترى أهل الأديان السماوية مثلا اليهود والنصارى تجد أن أديانهم فيها قواس مشتركة تجد مثلا اللادين ديني تجد بعض الناس اللا ديني إباحي. يرى الإباحية ويرى والعياذ بالله الفواحش والمحرمات أنها مباحة وأنه لادين ولا خلق ولا قيم ولا تقاليد فلما سأتي إلى والنصارى تجد أنه أرحم من هذا الذي لادين دين عنده وهذا من ذهك الفارق النسوي وليس من كل وجه ولذلك تبغض من وجه وترى أصلا توالي فيه من وجه آخر ومن هنا جعل الله عز وجل المحدة والفرح نبني على أصلا وهو وجود القرص المشترك لأن المشركين شمتوا بالمسلمين حينما غلبت الفرس الروم وبيّن الله تعالى أنه سيمكن الروم من الفرس وجعل ذلك نصرا لأن الروم لهم دين دي السماوي كما ذكرنا إذا ثبت هذا الشريعة تفضل يقتضى عن ذلك الان المجوس حددت النار وهم ثنيون بالأصل وثنيون والأصل يقتضي أن الوثني والمشرك دمه لا قيمة لا له دية في أصل الشر هؤلاء الذين هم لا دين لهم لم تدع للشريعة لهم دية بالأصل لكن لو دخل المجوسي إلى بلاد المسلمين بأمام مستأمل أو دخل كرسول عنده رسالة يريد أن يؤديها ثم قتله مسلم خطأ حينئذ يريد الإشكال لأنه دخل إلى بلاد المسلمين بأمام وله أمام وضمة المسلمين واحدة عسابها أدراهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فلو انه قتل خطعاً مثل في بلاد المسلمين فقضى عمر الخطاب رضي الله عنه ووافقوا على هذا طائفاً من أصحابه السلام بهذه الديئة فما من يقدرها. وهذا القضاء لم يخالع فيه ولذلك لن شيء مرفوع إلى نصر الله صلى الله عليه وسلم يعارض هذا القضاء فوجب العمل به ومن هما عمل بهذه السنة قال بها جمهور العلماء رحمة الله عليه من قال العلم من قال طبعاً بقي غير المجوسي أو المجوسي إذا لم يكن له أمام وحصل قتل المسلم وخطف هذا ليس له أصل يعني ليس له بية في الأصل هذا القضاء وقع في الأحوال التي يكون له فيها ذم وعهد بين المسلمين يعني ودية المجوسي والوسني 800 درهم هذا في أحوال الأمام من أهل العلم نقال اختص الحكم بالمجوسي وأمام العداء من الوسنيين من المرحبين هؤلاء ليس لهم شيء لو, مثلا لو كانوا العياذ بالله مرتد وأن شخص ارتد عن الإسلام وأستهد أصد الله والعياذ بالله ثم ركب سيارته وصدمه مسلم فقتله خطأا لا ضمان عليه إذا شهد عدول أنه قال كلمة الكفر وحكم بكفره لا, لا دية على قاتله لأنه ليس له حرم وليس له دية وهذا بإجمع العلماء من المرتد لا دية له المرتد إذا قتله الناس من خطأ أنه لا دية عليه وهكذا إذا قتله عمدا لكن الأصل أنه يربي إلى ولي الأمر وهو الذي يستفيبه كما سيأتينا إن شاء الله في إحكام الردة لكن من حيث الأصل ليس لهذا عصمة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين ليس له عصمة لأنه بردة فيه قال صلى الله عليه وسلم وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله مفهوم ذلك أن ميلا نفعل ذلك فقطت عصمتهم ولا عصمة لهم وإذا كان المقتول لا عصمة له فقد قدمنا النبي لا تثبت إلا لمعصومي الدم وحين عين يسقط اعتبارها نعم ونساءهم عن نسك المسلمين ونساء أهل الذنة على النسك من بيات ذكورهم كما أن نساء المسنين على النص من بيات بيتهم على النص من بيات ذكورهم المرأة بيتها على النص وهذا فيه مرفوع أثار مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا مرسل عن سعيد المسيب صحيح رواه مالك في الموطأ عقل المرأة على النفس من عقل الرجل وعليه عن سواب الأمة الأعظم على ان المرأة بيتها على نفس بية الحر بية الذكر وهذا هو السبب الثاني من النقصان الأنوثة أن يكون المقتول أنثى السبب الثاني السبب لو الكفر السبب الثاني أنوثى فإذا كان المقتول أنثى فإن بيتها على النفس ذكر الكتابية وما قال كالمسلمين فأشار إلى أصل المسألة فالمرأة المسلمة إذا مات إذا قتلت خطعا فإن بيتها على النص وإذا قتلت عمدا أيضا بيتها على النص تشطر بيتها وهذا كما ذكرنا حكي حتى بعض العلماء الإجماع عليه وخالف في هذه المسألة الأصمب من عليا وخلافهم شذوب وخلافهم شذوب ولين اصلا ابن غريره شددات عجيبه حتى خالفوا باشياء منصوص عليها وخرقوا فيها اجماعات العلماء رحم الله الله ذا الكريم يعتقد حتى إن ابن المذني العربي رحمه الله الفقهي المشهور لما ذكر خلاف لما ذكر مشروعيه الاجاره فذكر نصوص الكتاب والسنه الواضحه ان كتاب السنه على أن الاجاره مشروعه وكان اصل نقول لا تجوز الاجاره لان بيع المعدوم والمنفعة غير موجودة أثناء العقل فشكت في جوازهم عن ورود المسلوخ الكتاب والسنة فقال الإمام العربي رحمه الله كلمة مشهورة ولم يخالف فيها إلا الأصم كان عن شرعها أصم وهذا عند العلماء إدارات قد تكون ثقيلة في بعض آخران باقي الأدب معاني لأنهم يريدون التسميع على المخالف حتى لا يقتدي به غيره مثل قول الإمام أحمد عن أبي ثوره في مساله اكل الذبيحه قال تعالى بسم الله عز قال ابو ثور في هذا قسمه وهو ما يقول عن ابي ثور اعرفه بالسمه منذ 30 عاما فيصني عليه هذا الصناع العظيم انه هو ابراهيم خاطر نزيد الذبيحه ابو ثور ومع ذلك ما خالف هذه المساله هذا هذا المنهج عند العلماء وهو شقه الفقه انه اذا كان القول شاذا يشنعون في حتى تستبشع الناس اتباعه وينثر طالب العلم لأن بعض طلاب العلم عندهم قصور في الفهم فلربما قرأ الدليل لهذا القول الشاذ المخالف للإجماع فاغتر به لكن وجد التسميع من علمة السلف والتقريع والتوبيخ صار أموال زائدة عن المثل وهذا فقه الفقه أنه ينبغي المسيحة لعامة المسلمين من ناحية ولكن لا يصدها التحطير ولا يصد مع أن العلماء ذكروا خلافه واعتنوا بنقل قوله من باب التنبيه والتحديد من في شدوده على كل حال هذه المسألة قال فيها الأصرم بن علي فقال أنها مثل الرجل المرأة كعقل الرجل وهو خلاف من ذكرنا المثال حتى أن فتح الصحابة وقضاءهم هلا حتى ان خطوه الصحابه وقضائهم على ذلك من على تشديد ديه المراه اذا ثبت هذا ان ديه المراه نفس ديه الرجل في المسلمين كذلك في النين والكتابيين فلو قتل قتلت قتلت امراه من اليهود يهودية او مسرانيه قتلها مسلم او قتلها يهودي مثل خطا او جبنا نصف الديه عليه وجبنا عليه نفس الديه والواجبه في الكتابه يجب فيها 25 من الابن لان ديه الكتابي 50 ثم نصفها 25 نعم يقول المقنص رحمه الله تعالى وديه قن قيمته ان شرع رحمه الله في السبب الثاني من المنقطفات وهو الرق فإذا كان المقتني عليه رقيقا فان هذا ينقص ديه والأصل في الرقيق أنه ينظر إلى قيمته فلو أنه قتل عبدا نظرنا إلى قيمة هذا العبد سواء كان مدبرا سواء كان مملوكا لسيده ولازال عليه الرقح حتى مات وقتل أو كان مكاتدا أو كان مدبرا أو كان أم ولد فجميع هؤلاء ديتهم قيمتهم بالغة ما دلغت وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله أن دية العبد قيمته بالغة ما دلغت طبعا اختلف العبد لكن من خيث الأصل أن العبد ملوك يباع ويشترى ولذلك تكون ديته إذا قتله الإنسان خطأا أو قتله عندا ولم يثبت التصاص لنانع أن يدفع, أن يدفع قيمته بالغة ما بل رسمان وفي جراحه ما نقصه بعد البر وفي جراحه ما نقصه بعد البر يعني إذا جنى عليه جناية فإننا ننظر إلى قيمته قبل الجناية وقيمته بعد الجناية والقرئ والناقص يرفعه ذلك الجاني فلو كان قيمته مئة قبل الجناية وبعد الجناية خمس وتسعون يجب أن يرفع خمسة ألاف ما انقصته الجناية يجب ضمانه وهذا أصل في جبيع الأموال أنها تضمن بالنقص طولة قد ما في بعض الضمان ويجب في جنيني ذكرا تانا أو أنثى عشر بية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا في القضية الأولى قضية العبد هناك للعلماء خلاف رحمة الله عليهم إذا جنع على العبد بجناية فقطع يده أو فقع عينه او قطع اذنه هل ننظر الى نسبة هذا العضو من قيمته الاصلية ان اننا نقدره فما نقصي بفعل وجهان لاهل العلم رحمة الله عليهم من اهل العلم من قال اذا قطع يده نظرنا الى نفس قيمته فاوجبناها على القابع قياسا على الحرب ومنهم من قال ينظر إلى قيمته قبل قطع يده وقيمته بعد قطع يده ويرفع الفرق كما قدمنا في الجراح وفي الحقيقة اختار هذا القول الأخير قلمه هو المذهب واختار الشيخ الإسلام رحمه الله عليه وطائف المهن العلم وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف على أننا ننظر واحد أحد عند الشافعية على أننا ننظر إلى ما نقص من قيمته بعد الجناية بغض النظر عن كونه إثلافا لما في الأصل ينظر في نسبته إلى العدية مثل ما ذكرنا في اليد فيها نصف الدية الرجل فيها نصف الدية العين فيها نصف الدية كما قدمنا إذن في هذه الحالة عندنا قولان الصحيح منه ما الذي اختاره طائفا من غلماء أنه ينظر إلى أرش الجناية وما نقصته الجناية فالفرق بين القولين طبعا انه في بعض الاحيان تنقصه الزناية ثلاثة اربع القيناة مثلا يكون خطاطا بيده او عنده صنع في يده وتكون قيمته غالية وقد تكون قيمته بعضي قيمة العبد المعتاد ولكن بعد الجناية قد تنقص ثلاثة اربع القيناة وحينئذ يكون ضمانه بهذا أكثر من رمانه بنسبته لأصل القيمة فهناك شرط من ثلاثة أربع القيمة وبين نصف القيمة وهذا القول كما ذكرنا اختاره جمع من المحققين رحمه الله ويجب في الجنين ذكرا كان أو غنثا عسر دية أمه ضرة ويجب في الجنين هذا النوع الثالث من المنقصات وهو الجنين والجنين من جن الشيء إذا استفر وتوارى عن الأنظار فلم ينظر فلم يرى ومنه سمي البستان جنة لأن من دخل في البستان سترته أشجاره وزروعه فقيل للبستان جنة من هذا الوجه وسمي الجن جنا لأنه مستور عن الأنظار ولا يرى قال تعالى إنه يراكم هو وقبيلهم كيف لا ترونه فأصل الجن هو الاستطارة وصني النجن وهو الدرع لأنه يقي الإنسان ويحفظه من ضربات أثناء القتال فقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي أنه وقاية للعبد من النار قال بعض العلماء المواد بقوله الصيام جنة أنه إذا ضرب الصراط علامة جهنم وأمر الناس أن يجتازوا كان الصوم وقاية من كلالي بالنار فمن حفظ صومه كان من كان من الله من ناره ومن ضيع تخطفة الكلاليب على حسب ضعف هذه الجنة لأنها وقاية فالجن والنجن هو الساسب والاستفار والجنين نوع الثالث من المنقفات طبعا في الأصل أنه لو حصلت جناية على نفس أنها تضمن بديتها كاملة هذا الأصل لكن الجنين نقص عن هذا جاء فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء والجناية على الجنين لها صور شارة تكون جناية عمد مثل المرأة الحامل تختص مع غيرها رجلا أو, أو ذكرا أو أم ومتا فيضربها على بطرها فيقتل جنينها فتسقط وهذه صورة من صور العمد أو يكون القبيل قافداً إفقاط هذا الجنين متعمدا لقتله بعد ثبوت حياته فيعطيها دواء يقتل الجنين في بطنها ثم تصفه وتصفطه هذه جناية عمد كذلك إذا تحقق وثبت أنه حي كذلك أيضا من الجنايات جناية الخطأ وشبه العمد في الاختصام مثلا تقع اختصومة بين امرأتين ولا تقصد قتل الجنين فتضربها فتأتي فمن أثر الضربة تسقط المرأة أو تأتي الضربة في مكان قريب من الجنين فلا تتمالك المرأة فتسقط جنينها كذلك أيها هذه سجعا تعتبر عند علماء رحمه الله والجمهور وكذلك أيضا من قتل الجنين والاعتداء على الجنين والاعتداء على سبيل الخطأ مثلا يعطيها دواعا ولا يعلم أن هذا الدواء يتركب عليه إسقاط الجنين فتسقط جنينها كذلك المرأة نفسها تستعمل الدواء فتخطئ في الدواء فيسلب في هذا الدواء جنينها كل هذه صور من صور إسقاط الأزنة والاعتداء عليها يجب في الجنين طبعا هذه المسألة وهي الاعتداء على الزنين فيها قضاء عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت حادثتان فيما شهر الحادثة الأولى لمرأتين من هذيل والحديث الصحيحين عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من هذيل اختصمتها فضربت إحداهم الأخرى فقتلتها وما في فأسقطت ما في بطنها وقتلت الجليل كذلك أيضا في الحديث الآخر وهو الصحيح في اختصام رأتين من بني لحيان اختتلتا فضربت إحداهم الأخرى فأنلصت وأفتقت جنيبها وجاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاه مجمعين ومعنلوا بهذا القضاء فعمر رضي الله عنه وقعت له هذه الحادثة وهي الاعتداء للجنيب فقام رضي الله عنه خطيبا في الناس فقال أحرج بالله على من سنعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قضاء أن يخذرنا فقام له النظيرة من شعبه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر له الحديث فقال له لا مني بمن يشهد معك فقال محمد من المسلمة رضا الله عنه أرضاه وشهد معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في إملاس المرأة بغرة ولي عبد أو أمر الغرة طبعا هي من أنفس المماليك فأصل الغرة البياض في جبين الفرس وفي قوائنه التحديد قال له والغرة في الجبين ومن الحديث المؤمنة يدعون يوم القيامة في غرة محجدين من أثر الوضوء والقضاء بثبوث الغرة هذه شده مجمع عليه في بعض الخلاف الشاد لكن لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضى به جماهير الخلف والخلف رحمه الله ولابد من وجود أمور حتى نحكم بهذا القضاء فإذا اعتدى أحد على الجنين لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن تسقط المرأة الجنين حيا ثم يموت والحالة الثانية أن تسقط الجنين ميت إذا أسقطت الجنين حيا من أثر الضربة فلا يخلو إما أن يعيش مدة وجيزة جدا أو يموت مباشرة بعد السقوط يصيح أو يتحرك حركة قوية لأن الضابط عندهم في ثبوت الحياة أن يتحرك حركة قوية أو يصيح مثل رفع اليد ورفع الرجل هذه تثبت الحياة وردالك يثبت له تركب عليه أحكام الحي فإذا فقط الجنين حيا وثبت تقول أهل الخبرة أو ظهرت الدلائل على أن موته سبب موته بفعل الجناية فهذا فيه دية كاملة ذكرا كان أو أنثى أنا نفس التصليم الذي تقدم معنا وإذا قصد قتله فهذا قتل أنثى إذا ثبت وقر أنه قصد قتله عندنا وعجوانا فلا إشكال فيه القصاص على التصوير الذي تقدمنا عنه من حيث, الأصل من حيث الأصل عند أهل العلم رحمه الله أنه إذا نزل الجنين وفقط مباشرة بعد الضردة أو وجدت الآثار والبلائل الواضحة على أن هذا السقوط كان بفعل الضردة وأنه أثر في الجنين حتى مات وكان موته بسبب الإسقاط والإنلاف فإنه فيما إذن يكون حكمه أن تسبوك الدية كاملة إذا عدل عن القصص على التشفير لحيث كونه عندن أو كونه خطعا لكن لو عاش هذا الجنين بعد الإسقاط وبقي فترة ثم مات وقال الأطباء إن منته الغالب فيه ليس بسبب الإسقاط فحينئذ لا ضمان فيه إذن إذا فقط حيا ومات بفعل السقوط وبفعل الإنماس والضرب والاعتداء سفيه ما فيه من الاعتداء على الحي لأنه اعتدى على جنين حي وأضر به فأزهق روحه إن كان أدى إلى موته وحينئذ يضمن بما يضمن به الزهوق في حال الاعتداء والقصاص وإذا عفوا فبياه لكن الذي يهمنا النبية لا تنقص لأن في هذه الحالة جناية عن روس ونس لها ما للأنفس سواء كان الجنين ذكرا أو كان أمسا هذا الأصل الحالة الثانية أن يعيش ويثبت أن موته بعد عيشه يعيش فترة ويتبين أن موته بسبب آخر فحين عيد الله ضمان عليه لأنه مات بسبب لا دخل الجاني فيه الحالة الثانية أن يكون الجنيل أن يسقط الجنيل ميتا أو تسقط لا تسقط الجنيل كامل إذا أسقطته ميتا طبعا ليس في حياة إما أن يكون كامل الخلقة أو يكون ناقص الخلقة فإذا أسقطت جنيلا كامل الخلقة او ناقص الخلقة بل حتى لو أسقطت ما فيه صورة من صور الآدمي لو أسقطت قطعة لحن فيها تخلق يد أو رأس أو رجل فهذا هو الذي يضمن بالغرة سواء أسقطته ميت كامل الخلقة أسقطته أجزاء من الآدمي أسقطت يدا أسقطت رجلا أفقطت قطعة فيها تخلق بالرأس صورة الرأس ففي هذه الأحرام كلها يجب الضمان بغرة وهذه الغرة طبعا عبد أو أمى وليدة وطبعا اختلف العلماء بعض العلماء يقول ما ناضيه سبع سنوات إلى عشرين سنة في الأنثى لا تبلغ أكثر من عشرين وهذا القولين عن الشاغري وقيف الذكر لا يزيد عن 15 سنه وقال بعض العلماء انه غره وليده او عبد سواء حتى ولو كان صغيرا لكن يشترب في هذه الغرة ان تكون سالمه من العيوب ما فلا يجزي ان تكون هزيما ولا شيخا ولا يجزي ان تكون معيبا في نقص الخلقه كالعور والعرج والشلل والصمم والبكن ونحن ذلك من العيوب التي تقدم معنا فيجب أن تكون سالمة من العيوب ولا يضمن تضمن الجناية بغرة معيبة يشترط في إثباء الضمان بالغرة أن ينفصل, أن ينفصل هذا الجزء لأنها أخرجت يدا أو رجلا او قطعة من اللحم فيها تخلق أو صورة تخلق الآدم للشرطا تنفصل ولا تكون متصلة لكن لو أنها أخرجت يدا ثم ناتت ولم ينفصل فالظمانه لا ضمان عليه الضمان على النفس التي هي العم يفصل فيها إذا كان الاعتداء بالجناية عن دم أو خطأ هذا من خيث الأصل فيها وليدا هذه المريدة طبعا قدرت لهي تعادل عشر دية الأم عشر دية الأم ولذلك قضى الخلفاء الراشدون ومنهم عمر رضي الله عنه بأن الغرة تعادل خمسا من الإذن خمسا من الإذن لنبية مئة بالنسبة للذكر وخمسون بالنسبة للأنفة واشر الخمسين خمس من العدل ولذلك ضمن بهذا القدر خمس من العدل هناك روايه صححها بعض العلماء قلنا ثابته عن عمر رضي الله عنه انه جعل العدل 50 دينارا او 600 درهم وهذا على نص الاصل لانها من العدل الخمس قلنا تعاد الخمس من العدل وهذا عشر قديا فإذا ثبتنا عشر دية بعض العلماء يخصها بالإبل وإذا قلنا أن الذهب والفضة أصول يصبح عشر دية المرأة من الذهب هو خمسون دينار لأننا بينا أن ألف دينار هي الدية والمرأة ديتها خمسينة دينار وعشر خمسينة خمسون وبالنسبة للفضة إثنى درهم نصفها ستة الاف درهم دية المرأة وعشر ستة درهم ستة درهم هذا من حيث كان بعض العلم يقول لا نعطي الا الابل خمس من الابل الخمس من الابل تعادل الوليدة طبعا الان ما عندنا الجواري والعبيد ما عدوا موجودين ففي هذا الحالة يقلنا ان الابل اصول و الذهب والفضى عدل للإبل و إنظر قيمة الخمس من الإبل كم تعادل إذا قلنا إذا الذهب والفضى أصول ف حين اذن ننظر اعادل خمسون دينارا و كم تعادل ستME درهم م.لك إذا قلنا إنها عدل عن الإبل في حيني… نظر إلى قيمة الخمس من الإبل و لرب genom كانت قيمة الخمس من الإبل مئة دينار و هذه عادة دينارا هذا الفرق بأن إذا تعلف Take- هي الأصل وألغيت الذهب والشضى في الغرة فحينئذ تقول أنظر إلى قيمة الخمس من الإبل بالغة من أدلال إذا ما تيسر وجودها يدفع عبدها وخمس من الإبل من حيث الأصل قالوا إن خمسا من الإبل تعادل الغرة وهي عسر دية الأم وعسر قيمتها إن كان منذوكا وعسر قيمتها قيمة الأم إن كان الجنين مملوكا سورة البصلة مثلا أن يعتق أنا ويستثني ما في بطنها يكون بطنها ما في بطنها وهو الولد له فمثلا لو أبدت أنا في أنت تتزوج وتتزوجت عبدا فلما تتزوجت عبدا أعتقها طبعا إذا أعتقيت كل الخيار كما تقدمنا عنها في النكاح حملت لهذا المملوك فالولد تابع الأمه رقا وحرية لكن الأب المولى استثنى هذا الجنين وقال هذا الجنين من كله لا يعني أعتقها وأستثني جنينا استثني ما تحمله ما في بطنها وهذا وجه عند العلالة يجود أن يعتق الأمه واستثني ما في بطنها فإذا استثنى ما في بطنها فحينئذ تنزل الأم منزلة الأمه وتقدر تنزل فرة تنزل منزلة الأمة فتقوم كأنها أمة وننظر كم قيمتها فيدفع عشر القيمة والسبب في هذا واضح لأن الصحابة رضا الله عليه قالوا إن الغرة تعادل الخمس من الإبل كما ذكرنا وهي بهذه الحالة تعادل عشر دية المرأة وفي الرقيق قلنا إن النسبة معتبرة في حال الجنايات نعم وتقدر الحرة امل فتقدر الحر على التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم التقدير في الشريعه تنزيل المعدوم منزله الموجود وهنا نزلنا المعدوم وهو كان انا منزلة الموجود انها انا وقدرنا قيمته وايضا تنزيل الموجود منزلة المعدوم هذا في لكن الذي يعنينا هنا أنه تقدر الأم أنها أمى مع أنها في الواقع حرة تقدر على أنها أمى وينظر كم قيمتها أمى ثم بعد ذلك يلزمه أن يدفع أسر قيمتها المام وإن جاء رقيق خطأ أو عندما لا قود فيه وفيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقابته فيخير سيده بين أن يسديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يديعه ويدفع ثمنه قال رحمه الله وإن جنى الرقيق خطأا أو عندا لا قود فيه وإن جنى الرقيق عندا خطأا أو عند لا قود فيه الرقيق جناته في رقبته وبناء على ذلك دين المصنف رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كانت جنايته قدرت نقول لسيده إن شئت ادفع قيمة هذه الجناية كما أنك تغنى هذا العبد وتأخذ منافعه تتحمل أضراره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فكما أنه يأخذ نفعه يتحمل ضرره ونقول له ان شئت تدفع قيمة هذه الجناية وإلا كانت الجناية في رقبة المملوك وإذا كانت في رقبة المملوك فردنا أن هذه الجناية تعادل قيمة أو أكثر من قيمة فحينئذ قال السيدنا لا أدفع ولا أولد أن هذا العبد عندكم يريد السؤال لو قال صاحب الجناية المجني عليه أريد مالي انما ما أريد العبد أنا أريد مالي قدر الجناية التي جنى عليها فالعبد قيمته تعادل هذه الجناية مثلا الجناية بخمسين ألف والعبد قيمته خمسون ألف لا نبدا من بيع العبد فمن الذي يتولى البيع وتحمل تكاليف البيع وعيد البيع وجهان للعلماء وهما روايتان عن نهاية أحمد الله عليه هل يتولى السيد أو يتولى ذلك المجمع عليه والأقوى في الحقيقة من يتولى السيد من استحقاق وهذا عبده كي يسمع للمجنع عليه حقه او وفيه قوضا وقتيرا فيه المال هذا يعني مرادا شيء يثبت في حوض مالي وإذا قلت يثبت في حوض مالي إن مال يجني جناية فعوضها بالنار وفيها الدية وأرش جناية وإن مال يجني جناية فعندب ويعفو من جنية عليه ثم يطالب بالنار مم. أو أكلف مالاً بغير إذن سيده أو أكلف مالاً بغير إذن سيده جاءنا هنا دخل مزرعة شخص وأكلف شجرة أو أحرق شيئاً فأحرق سيارة فهدم داراً فقتل حيواناً فهذا حيوان مملوك فهذه كلها أموال اعتدى عليها ولكن هذا الاعتداء من العبد لم يكون بإذن من سيده لأنه لو أدنه سيده هذه الحالة من الذي يضمن يضمن السيد لأن العبد في الاصل مطيع لسيده وربما كان يظن أن السيد هو عنده شبهة ولذلك تحمل السيد ضمان هذه الأشياء لأن فيها نوع من الإكراه لأن القصر عبده على ذلك والعبد لا يستطيع أن يخرج عن, عن إذن سيده في الغالب ومن هنا يضمن السيد إذا قهره على ذلك وأمره بي وعزنه لكن إذا فعل العبد من عند نسله هذه الجنايات وأصلف الناس أموالهم فإنه فيما إذا يجب الضمام هذا ماذا ترمان تعلق ذلك برقبته نقول لسيدي إن شيء تدفع وإلا أخذنا العبد قمت ببيع العبد وقلنا هو يتولى بيعه وإلا أخذنا على القول الثاني أنه يأخذه ولي المجمي عليه ويبيعه نعم. فيخير سيده بين أن يسديه بأس جنايته بين أن يفديه, يفديه يخلصه ويقول طيب كم أثلث قال أثلث بخمس سالة فيفديه يجعل خمس سالة ويخلصه ما. او يسلمه إلى ولي جناية أو يعطيه لولي الجناية ويقول له دونك العد وهذا على ما ذكرنا أن الذي يبيعه هو ولي الجناية لكن لو امتلع ولي الجناية وقال أنت بيعه وأعطني حقا لا أريد الله حقه لأن نبيع العدل على الأحيان فأخذ وفي كلفة في دفع مال للبائع وأجرة من يتولى بيعه من والنخاص الذي يقوم على فهذا كله في ضرر على المجمع يعني ينقص من قيمة العدو حينئذ قال له يتولى بيعه نعم فيملكه أو يبيعه ويتفعه منه لو كانت الجناية قيمته خمسين والحز قيمته خمسون فقال أرأى سرس هذا العدق قيمته خمسون قلنا لفيده هل تدفع قال لنا أدفع قلنا هذا العبد قيمته 50 والجناية 50 إذن الجناية متعلقة برقبته ما رأيك قلنا للمجني عليه قال أنا أخذه بقيمته فأخذه فحينئذ لا إشكال يملك العبد ما